فكان هناك كبير بين الملائكه فرق كيف تلذ الملائكه ارواح الكفار والناشطه اشط الملائكه التي تخرج ارواح المؤمنين بسهوله ويس ثم يقسم النور على بالسابحات والسابقات والسابحات سبحا وهي الملائكه التي تسبح بين السماء والارض مسرعين الله الملائكه التي تسبح بين السماء والارض مسرعين لامر الله. لا حول ولا قوه يعني الملائكه التي تسبق بالوحي الى الانبياء تسبق الشياطين بالوحي الى الانبياء ممكن المعاني دي يبقى على سبيل الاختبار يعني مين مثلا المدبرات وممكن تكتبه يعني ايه المدبرات فالمدبرات امره انتوا معناها الايه السلام عليكم ممكن نكتب يعني المفهوم الصوري دي ناخدينها ك يعني اكتر من مره فممكن نختبر المعاني السريعه فالمقدرات المقدرات يعني التي تدبر الامر من السماء والارض الملائكه التي تدبر الامر من السماء الى الارض فهي مدبرات امر وهناك عقائد ان الملائكه التي تدبر في السابقات السادقات السادقات هي الملائكة التي تسبق الشياطين وحن الى الانبياء ممكن طب خلاص ممكن يقولنا نقول بالطريقة دية يقولنا تقولوا بالطريقة انت تكتبوها ممكن نراجع على طول المعاني احسن وممكن ان شاء الله بلاش ممكن ما نكتبش وان شاء الله ممكن يخبر لكم المعاني كتبها لكم وصورها لكم إن شاء الله ونرفعها على الفيديونا على الجلوب يبقى أقسم الله تعالى جل وعلا بالنزعات والناشطات والسابقات فأين جواب القتم أين جواب القسم؟ اختلف أهل العلم في جواب القتم وقالوا أن جواب القتم محذوف أن جواب القسم محذوف فتقديرهم يعني والناجعات غرق والناشبات نشط لا تبعثن فالمعنى والناجعات لا تبعثن يوم القيامه والدليل انهم قالوا اذا كنا غنم الاخره ان شاء الله لا ينفخ لنا الصور نفختين فليعلم الله جل وعلا ان الناجعات والناشبات لئم فخن في السور نفقتين كم قال بعض أهلا أن جواب القسم محبوث وتقديره أن القيامة واقعة ان القيامة وقعة اللο محل ما صلي إذا آي أول أقوال أهل فين أهل القتم في ناجعات و فقال بأن جواب القسم محبوث وتقديره لتبعثن أو تقديره لئم فخن في السور نفقتين أو تقديره أن القيامة واقعة وكلها تقريبا بمعاني متقاربه وبعض اهل العلم قال لا ليس محدثا لكن جواب القتم مبتور طيب فين جواب القتم قال اهل العلم جواب القتم قلوب المؤمن واجبة ابصارها خاشعه وبعض قال, قال ان القتم هل اساس حديث نبوي فبعضهم قال ان في ذلك العبره لمن يخشى ان القتم بعض اهل العلم قال أنه مذكور طيب فين الجواب يعني الله جل يقول ان زادت غرقه وان شطات رقه واتى حادثه طب الجواب بعض الناس بعض قال المقال الجواب قلوب يومئذ واجدة يعني كان الله جل وعلا يقول والله قلوب الكفار يومئذ واجدة ابصارها فاشعه او يقول الله جل وعلا جواب القثم هل اتاك حديث موته يعني من نذعات غرقه او يقسم جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه حديث موسى وليهم أهل العلم قال أن جواب القسم إِنَّ في ذلك لَعْبَوَةً لَمَنْ يَخْشَى ثم قال الله جنة وعلا يوم ترج في الراجفة الراجفة ترج في الراجفة يعني ترج الأرض بالنفخة الأولى وهي نفخة الإناثة يا الله النفخة الإناثة التي يموت معها كل شيء يموت كل أهل الأرض وكل أهل السماوات حتى ملك الموت يموت وينطلق صوت واحد وهو صوت الله جل وعلا دائما القيامة فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون ينطلق صوت مهيب جليل يسأل ويجيب فما في الوجود يومئذ من أحد يجيب الله جل وعلا يقول لما من الملك اليوم فلا ينطق أحد لأن الكل ميت فالكل ساكن فلا ينتق احد بل يسال الله جل وعلا ويجيب على نفسه لمن من الملك اليوم الملك يوم لله الواحد القهار نفخه ترجف وترجف معها الأرض وترجف معها الجبال يوم ترجف الراضفه تعني تضطرب الارض وتهتز هزا عظيما بالنفخة الأولى وهي نفخة اللي مات تتبعها الرابثة يعني تتبعها نفخة أخرى لإحياء يقوم الناس لرب العالمين فكل الآيات دي يتئل معنا إجمالا في بداية هذه السورة هم الله جل وعلا أقسم الله تعالى بالملائكة التي تجد وأرواح الكفار نزعا شديدا والملائكة التي تجد وأرواح المؤمنين بالنشاط ورفق والملائكة التي تسبح في نزولها من السماء يسعودها إليه والملائكة التي تسبح الشياطين بالوحي إلى الأنبياء لأن لا تسرقه الشياطين والملائكة المنفذة يتأمر ردها فيما أنتل إليها تدير من شعور كون ولا يبيه للمخلوق أن يقسم بغرر خالقه فإن صعل فقد أشرق يعني دي لمحدش يقسم إله الذي أبئيه قسم إلا بالله جل وعلا يبقى أقسم الله جل وعلا بالملائكة التي تنزع أرواح القصار والتي تسبب أرواح المؤمنين والتي تسبح في السماء والتي تسبب الشياطين والتي تنفد أمر الله جل وعلا والجواب لا نبع سن الخلائق يوم القيامة ونحاسبهم في يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الاولى وتتبعها النفخة الاخرى من احياء يوم القيامة يوم القيامه ترتجف قلوب الكثيرين وتخشع ابصار ابصارها وتذل من هول ما ترى قلوب يومئذ وافقه يعني طائفه مضطربه خائفة مضطربة من عظيم الهول نازل بها ولم يقل القلوب يوم يدي وازفة لأن قال الله يجل على قلوب يوم يدي وازفة قلوب هذه طمأنة لأهل الإيمان لأن المرادة الله أعلم أن ليس قلوب جميع الناس خائفة يوم القيامة بل إن قلوب فريق من الناس وهم الكفار أما قلوب أهل الإيمان وتبعث مطمئن بإذن الله نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مطمئنين في الدنيا والآخرة في القبور وفي القيامة ونسأله أن يدخلنا الجنة أبصارها خاشعة يعني أبصار أصحابها ذليلة حقيقة من هول ما ترى يقولون أئنا لمرضودون في من, من الذي يقول المشركين يقولون هذا في الدنيا يعني يوم في الدنيا دلوقتي بيقول يقولون ائنا لمرضوا دون الحاترة يعني انق chanting اقولا الاول قول ان ارد الى اول حالنا فنرجع احياء بعد الموت يعني ان ارد خلقا جديدة ائنا لمرضوا دون في الحاترة ان ارد الى اول حالنا فنرجع احياء بعد الموت يعني الحياة بعد الموت والعرب كانوا بتقول كده يعني زي ما كانوا بتقول راجع عطلان عن حاترته يعني رجع من حيث جاء يعني هو يعني كأن الكفار تقول تقولون أئنا لمرض دونة الحاترة أئنا لمرض إلى أول حالنا فنرجى احياء بعد موتنا يعني احنا لما هنموت هنرجع على حالنا الاول احياء واستدعينا وقوع البعث والقول الثاني نرد الحاكره يعني القبور نرد بعدما صرنا في القبور يعني هنرجع ثاني بعد ما دخلنا القبر واتينا الجببان وقمنا متكتين وعيون دامنه ان يرد بعدما قلنا في الحاتره وده ان يرد بعدما قلنا في الحاتره اللي هي القبور يبقى معنيين الحاتره معناها أن يرد الى الحياه بعد الموت والقول الثاني الحاتره القبور يعني ايه ائنا لمردون دون القبور يعني بلامنا ائنا بعدما صارنا في القبور يعني احنا هنرجع بعدما بأينت بعد القبور الحاسرة لأنها حفريات خلاص طبقات ورطباءات ورطباءات للناس كلها مفتتة وغالية ولكن الله يجل على لا ينسى أحدا يقولون أئنا لمربودون في الحاسرة تلك إذا كرة الخاسرة هذه إذا رجعة كاذبة يعني كرة يعني رجعة خاسرة يعني كاذبة فيرب الله جل وعلا عليهم ويقول فإنما هي زجرة واحدة وكأنها بني نفخة واحدة بس وكلهم توافرون أحيانا عند الله جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة يعني نفقة وطيحة يقومون معها من قبولهم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة والساهرة يعني وجه الأرض الساهرة يعني وجه الأرض التي كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها وجه الأرض لأن الله جل وعلا يستنكر عليهم قولهم هذا فيقول كإنما هي جرجة واحدة يعني نفخة واحدة يقومون معها من الكهور فيكونون بعدما كانوا في أسفل الأرض يخرجوا إلى وجه الأرض أو أعلاها ثم يذكر الله جل وعلا قصة موسى لنبيه صلى الله عليه وسلم هل أتيك حديث موسى هل سمعت بخبر موسى عليه السلام وأن أرسلناه إلى فرعون ومع هذا استمر فرعون في تكذيبه فانظر إلى عاقبة فرعون نذكرنا بعاقبة الظالمون والطغاة قال جل وعلا هل أتيك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس يطور الوادي المقدس المقدس يعني المبارك المطهر طوى منها أن طوى اسم لهذا الوادي إذن ذاه ربه بالوادي المقدس اسم طوى ومنهم من قال طوى يعني مرتين يعني بارك الله جل وعلا فيه مرتين ومنهم من قال أن طوى يعني وطأ الأرضى طائل الارض بقدميك حافية طائل الارض بقدميك حافية بمعنى قال جل وعلا هل اتاك حديث موسى اذن يداه ربه بالوادي المقدس حافي القدمين فمره الله جل وعلا ان يخلعن عليه لان هذا الوادي مبارك قد بارته الله جل وعلا يعني ثم تم اسم للوادي او وصف للوادي بانه دورك مرتين او وصف لسيدنا موسى على انه وطئ الأرض بقدميه حافيا حينما كلم الله جل الله جل وعلا اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى ذهب الى ترعون انه فقل هل لك الى ان تذكى طغى اتتعنا ان التغيان او طغى بلعنى مجاوزة الحد في العدوان والعصيان مجاوزة الحد في العصيان فقل المثل الى ان تذكى يعني هل لك ان تتطهر من بلد الكفر وتسلم وأهديك إلى ربك فتخشى يعني أبيك وإرشدك إلى عبادة ربك فيخير قلبك خاضعا خاشعا يخشى الله جل وعلا فأراه الآية الكبرى يعني بعدما أظهر له مع هذه دعوة, الحق دعوة موسى حق لا رأيه فيه يقول له أن تؤمن بالله جل وعلا فاطر السماوات والأرض رب كل شيء رب المشرقين ورب المغربين الذي يحي ويميت هذه دعوة الحق ومع ذلك أرسل الله جل وعلا مع موسى آيات ما الدينة يراها سرعون وقومه. وقومه قال جل وعلا فأراه الآية الكبرى يعني أظهر له مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ألا وهي العصى واليب الآية الكبرى هي العصى واليب العصى ألقاها موسى عليه السلام فتحولت إلى حية عظيمة وانطلقت ريب أن تأكل فرعون فعبد من أجل الله جل وعلا واليب يب موسى أخرجها من جيده وهي بيضاء ناصعة عندها نور فهذان هم الآية الكبرى وقد أوتي موسى تسع آيات ولكن أعظمها وأكبرها هي العصى واليد ولذلك قال الله جل وعلا فأراه الآية الكبرى فجمهور المفسرين على أن الآية الكبرى هي العصى واليد ومع كل هذه الآيات مع حجة اللسان والبيان وحجة, وحجة وقوة الحجة في في العصى واليد ومع كل هذا كذب موسى وعصى وقذب بالخط وقالت ما أمره به من طاعة الناس ثم أجبر يسعى معنى هين؟ يعني إيه أجبر فرعون يسعى أجبر يعني لما جاءته البينات أعرض عنها يعني أجبر ثم سعى في الأرض بالفتاد وابتدها للعمل بالفتاد في الأرض يعني لما جاءته البينات أعرض عنها وابتدها للعمل بالفتاد ثم القول الثاني ثم أجبر يسعى أن فرعون لما رأى الحية العصوى لما تحولت إلى تعبان العظيم أجبر مرغوبا هاربا منها يعني إيه ثم أجبر يسعى يعني لما جاءته البيانات أعرض عنها القول الثاني لما رأى الحية أجبر مرغوبا هاربا منها فقال الله وقال الله فحشر فلاب حشر يعني جمعة جرعون جمع أول حاجة جمع السحرة لمواجهة موسى بسحرين ثاني حاجة جمع جميزه إذا احتاجهم للكتاب ثلاث حاجة جمع الناس للحضور والمشاهدة نفس هذا العظيم يريد فرعونه فرعونه ان يكون هو الاعلى فحشر فلاد جمع السحره والجنود وجمع الناس ليحضروا ويشاهدوا موته وهو يهزم على يد السحره فتحشر فلاد نادى في كل هؤلاء جميعا انا ربكم الاعلى فكانت العاقبه قال جل وعلا فاخذهم الله من كان الاخره والايله فأخذه الله يعني عاقبه الله وأهلته الله نتال الآخرة والأولى نتال بمعنى العقوبة العظيمة التي تمنع من تمع بها من ارتكاب مثل هذا الذنب يقول أنا نتل المسلمون بالكفار يعني يعني أقتلوهم وشربوهم أو المعنى كأم التاني يعني بمعنى تاني انتقم المؤمن انتقاما جعله به عبره وركاله فالتنكيل هو ان تعاقب الشخص اذا كمان شخص الاخر بيخاف اي مره ان هو يعمل ذنب عده فقال الله دلوا على تعاقبه الله وكاله الاخره الليله تعاقبه الله يعني على الله نكال <تصفيق> يعني انتقم الله جل وعلا منهم انتقاما جعله بينه عبره ونكالا لامثاله من المتردين الاخره والاوله الاخره اقوال القول الاول الاخره في الدنيا والاخره يعني عاقبه الله جل وعلا في الدنيا والاخره او الاخره والاوله عاقبه الله نكال الاخره والاوله اللي التعتام هتان قالهما الأولى والثانية قال في الأولى ما علمت لكم من إله غيري وقال في الثانية أنا ربكم الأعلى فعاقضه الله بسبب هتين التربتين ومنهم من قال من أهل الألم من قال الآخرة والأولى يعني آخر أعمال سيئة وأولها الآخرة والأولى فعاقضه الله نتال الآخرة والأولى مكان يعني انتقم من الله منه انتقاما جعله به عبرة ومكانا لغيره مكانا لغيره من المتمردين الآخرة الأولى يعني إما في الدنيا والآخرة أو كفروه وعسيانه إما كلمتاه التي قالهما الأولى ما أعلمت لكم من الله الغير والثانية قبل في قبل فرعون أنا ربكم الأعلى أو كفروه وعسيانه ثم قال الله بل وعلا أأنتم أشد خلقة أن السماء بناها أأنتم أشد خلقة خلقة بمعنى ما معنى يقول آية أأنتم أشد خلقة يعني البعث بعد الموت خلقة يعني البعث بعد الموت يعني أبعثكم أحياء بعد موتكم أشد فيه غنيكم من خلق السماء وبنائها يعني هل خلق الإنسان اشد انت متخيل ان هو من خلق السماء وبنائها الخير الثاني يبقى انتم اشد بعد الموت انتم اشد خلقا القول الثاني انتم من فرعون الذي الل... اخبرناكم قصته وتفكر أن... ان انت اشد اسد ملك وخلقا الذي اخبرناكم قصته ف فانزعمتم انكم اكشد خلق من سرعون فهل انتم مشد خلق من السماء يعني هل انتم اعظموا واصعبوا على الله من خلق السماوات أمتم Pro Tools for Design ام يعني بل السماء شد خلقا منكم الله جل وعلا يرب عليهم فأقول بل السماء شد خلقا منكم بناها رفع ثمكها فتواها أيها تخلع القلب قال جل وعلا أن السماء أأنتم أشد خلقا أن السماء بناها رفع ثمكها فتواها الأن الله جل وعلا خلق السماء رفعها فوقكم كالبلاء وأعلى فقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا مفدوعة رفع يعني جعلاها عالية سمتها يعني سقفها سواها يعني جعلها خلقا مستوى لا تفاوت فيها ولا شكور السماء خلق جميل من خلق الله جل وعلا خلق عظيم من خلق الله جل وعلا جعلها عالية تلبنا بعيدة لسناء مستوى الأرجاء مكللة بالكواكد في الليلة ماء ثم قال الله جل وعلا اغطس ليلها واخرج ضحاها واغطس ليلها يعني اغمم ليلها جعل ليلها مظلما واخرج ضحاها السماء ان السماء بناها رفعت امكنها تتواء انتم افد خلقا يعني ابعثكم بعد موتكم أشد على نوع من خلق السماوات أتظنون ذلك؟ لا السماء أشد خلقها او أقامتك أشد خلقا من فرعون الذي أقبلناكم قصة قصة بجبروت وظلم ويتعديه فإن زعم أقدم منكم ذلك فإنه السماء أشد خلقا منكم أم السماء بناها أم السماء يعني بني السماء أشد خلقا منكم بناها غفع سمكها تسواها رفعه تمكها تمكها يعني سقفا او بناءها الله جل وعلا جعل السماء عاليه كالبناء جعل السماء عاليه كالبناء فسوها يعني خلقها فوق المستوى لا تفاوت فيها ولا شقوق لا تفاوت فيها ولا شقوق يعني رفع تمكها رفع بناءها وتقفها فتواريها يعني جعلها مستويه لما واحد بيجي لك بيظبط السقف بتاع اوضه او بيظبط السقف بتاع بيتك بيخليه مستوي مفيش شقوق لو شقوق يبقى هو ده مش كل شيء مش, مش, مش ناجح انما فكما بالكم بسم الله الذي أدخل كل شيء فقال الله جل وعلا السماء أشد خلقا منكم رفع سمتها فسواها يعني خلقت السماء رفعها فوقكم كالبناء وأعلى تقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا انفضاع معنى ثاني جعلها عالية كالبناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكد في الليلة الظلماء يعني أن الله جعل السماوات بناها وزينها بالنجون والكواكد في الليلة الظلماء وأرطش ليلاها وأرطش الليلة أرطش يعني جعل ليلاها مضلما أرطش يعني أنارا ونهارها والأرض بعد ذلك دحاها بمعنى دحاها دحا طالب بعضهم العين بقطع فان سواها فقال بعضهم جعلها صالحه للملبات وقال بعضهم دحاها بمعنى الارض بعد ذلك دحا متفرطه البنا بعدها اي انه اخرج منها الماء والمرعى يبقى دحا باتقان او جعلها صالحه للملبات او اخرج الماء والمرعى وهنا يرد ثنا خلقت أولاً أم قال أكثر أهل إلا أن الأرض خلقت أولاً ثم اتي الله جل وعلا إلى السماء فطوى هم سماوات ثم الأرض ثم دع الله جل وعلا الأرض بعد ذلك يعني أخرج منها الماء والمرعى مرعاة يا حسنتم مرعاة النبات النبي ترعاه الأنعام أبطأ الرجل شوية والله عشان, عشان الوقت معلش فاهدي اهدي ريتنا ابطا ممكن الكتابه انا ممكن اطور لكم الورق طب هطور الورق واحطه على المنتدى وعلى الفيسبوك الشيخ محمد رفعت وهرفع لكم ان على الفيسبوك الواي المنتظر خلاص ابطئ شويه ابطئ حاضر طيب ابطئ من الاخر ها سواها الأرض بعد ذلك دحاها دحاها يعني بسفاها جعلها طريحة للم نبات الماء اللعبة او المعنى اخرج منها الماء والمرأة برعاها برعاها يعني النبات الذي تدم travail النبات الذي تدم Books النبات والجبال أرثاها الجبال أرثاها يعني أثبتها يطررها يعني جعلها سابتة مستقرة متاعا لكم ولأنعامكم يعني متاعا يعني منسعة متاعا يعني منسعة فإذا جاءت الطامة الكبرى يا الله الطامة الكبرى هي القيامة النفخة الثانية وأطلق عليها الطامة لأنها تطم أو تغف على كل أول قبلها كل المشاكل للحياة الناس كل الأهوال اللي في الدنيا كل المشاكل الدين والأمراض والابتلاءات المشاكل اللي النبي يقول لها فيها كله في كفة ويوم القيامة إذا قدم في كفة أخرى فقال الله يدله على الطامة الكبرى وهي التي تغطي وعلى. وأعظم أهوال يوم القيامة أهوال يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ودرد لله الواحد القهراء تقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وأهواله يوم تبدل الشمس من الرؤون حتى تبلغ مقدار من أو ملين ويغرق الناس في عراقهم فمنهم من يبلغوا إلى كعبين ومنهم من يبلغوا إلى ركبتين ومنهم من يدوغ إلى حقوة يعني وسطه ومنهم من ينجبه العرق والجامة يعني يغطي حتى ثمه يقضى الخمسين ألف ثمه مش قادر حتى يقول كلمة آه لأنه لو قال كلمة آه لا غلق عرق مش قادر يقول كلمة حتى آه الكلمة اللي بتذلح ومنهم من يجبه العرق والجامة هؤلاء القوم على النقيد تماما أناس قد أظل بذل عرش الله جل وعلا الله إلا نسألك أنت ظل لا في ظلك لوم لا ظل إلا ظل ترق بين الكفار والمؤمنين واحد جاء الغراء في عرقه حر شديد شمس تبني على الأور أهوال عظيمة وبين شخص قد أظله الله جل وعلا في ظل وسكر صلى الله عليه وسلم أهوال القيامة فإذا جاءت الطامة الكبرى الطامة الكبرى التي تغطي كل أهوالها حبيبي يعني أحبتي بالله إخواني حاولنا تخيل يوم القيامة حين تتخيل تمثل لنفسك يوم القيامة وأنا بقول لنفسي بقول لنفسي نفس لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وعضلت حتى على روس العباد تسير وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول لي أمناك أين مسير سيقال سيروا تشهدون تضايحا وعجائدا قد أحضرت الأمور وإذا الجميل بأمه متعلقا يخشى القطاة وقلبه المزهور الجميل الطفل الصغير الذي لم يغنب أي بم يتعلق بأمه ويشيد شعر رأسه من أهوام ومن قيامة وإذا الجميل بأمه متعلقا يخشى القصاص وقلبه مزعور هذا بلا ذنب وخاط لغلبه كيف المسرع على الذنوب نهور كيف إذا نحن بكل هذه الزنوب الأس... يا المعاصي نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا في هذه الليلة الكريمة المباركة الله مقيم عذابك يوم تبعث أبادك والأسوأ من حين تظهر النار أمام الناس وبرزة الجحيم للغاوين وبرزة الجحيم للغاوين كما قال جل وعلا فان فاما ما فوابرجه جهنم لمن يرى فاما ما تغا واثر الحياه الدنيا فان الجهيم هي الماء ووبرجه يعني ظهرت الجهيم اسم من اسماء النار النار لمن يرى من الناس جميعا في بدايه اقوالنا أنها انها امان للمؤمنين وكفره فالمؤمن يمر من على الصراط كمرور البق او الريح او اجاويد الخيل كما قال الله على قال الله وإن من المقبلين سيسقط فيها وتكون له مأوى ولا حول على كل إلا بالله وأما, وأما فأما ما طرى يعني تجاوز الحد في الأوسيان وأما ما طرى واثر الحياه الدنيا اثر يعني قدم الحياة الدنيا وفضلها على امر دينه واخرته اثر يعني قدم وفضل امر ديني. قدم الدنيا على امر دينه واخرته فان الجحيم هي الماوى فان الجحيم هي الماوى المنزل الذي يؤوى إليه وينزل فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله وإذا الجحيم تطعرت ميرانها فلها على أهل الدنوب ذكير من النار. ولا حول رقوتنا الله بالله. اللهم فيها في مية الكريمة المباركة. اذرنا من عذابك. فإن عذاب النار شديد. فإن النار حرها شديد. وقامها بعيد. ومقامعها حديد. وجنوبنا لا تقوى على ناره. فاللهم اعتق رقابنا ورقاب دانيه وامهاتنا من النار. اللهم حرم جنوبنا وقال نار جهنم فإن الزحيمة هي المأوى وأنا من خاف مقام ربه وقال نار جهنم من خاف مقام ربه يعني خاف من سؤال الله إيجاه عند وقوفه بين يديه أو خاف القيامة بين يدي الله وحكم الله فيه قال طل الله عليه وسلم يظه الله جل وعلا عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كلا فهو يسر لابد لكل واحد منا أن نحفظ لهذه النحظة في حسابا فيقول الله جل وعلا له معافبا لله عمدي فعيث كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول العبد انا يا ربنا يا رب والعبد بكل دنياه وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول انا يا ربنا يا رب في يوم حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وان انه من اهل النار اذا بالعبد الغفار يقول انا كثرتها عليك في الدنيا واغفرها لك لعل اذ تدخل الجنه اللهم ادعنا من أهل الزنة وأما من خاص مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نهى نفسه عن هواها وربها إلى طاعة مولاها نهى النفس عن الهوى نهى نفسه عن هواها وربها إلى طاعة مولاها فإن الجنة هي المأوى أعدها له الله جل وعلا بيدين نسأل الله جل وعلا أن يكون من أهل الجنة قال جل وعلا في الحديث القدسين أعددت الله جل وعلا هو الذي أعد أعددت بعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأيت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما تصورت بخيالك فنعيم الله أكبر لما تصورت في خيالك وأكبر لذة وأتم نتعة لمن كانت الجنة مأواه في النظر إلى رجل الله الكريم قال طل الله عليه وسلم وأن يرضى عنا الله جل وعلا وأن يرضى عنك الله جل وعلا قال طل الله عليه وسلم وناد الله على أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون نبيك ربنا وتعديه فيقول الله هل رضيتم فيقولون ونا لنا ما نرضى فقد بيضت وجوهنا وادخلتان جنة ونفجتنا من النار فيقول الله جل وعلا هل أزيدكم فيقولون وأي شيء تزيدنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنكشف الحجاب عن جلال وجه الله فما أعطي لذة خلوا لهم من لذة النظر إلى وجه ربهم أحلامات الجنة وأكملات الجنة ليت في أنهارها ولا أشجارها ولا حورها بل إن أكمل نعضي النظر إلى وجه ربها جلت أولا اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم والصن الى لقائك في غيظ الراه بالرضا فلا فتنه المذله ثم يس... ثم يقول ما وجل وعليه تسالين عن الساعه في ايام مرتاه عن الساعه يعني يسالك المشركون على سبيل الاستزياء يدعون بالنبي صلى الله عليه وسلم الما يكون الصاخه والطام فالغاشيه اي هذه الاوطان و وقال بعدها ان يسالوك المشتكون استعزالا للوقعيه تسالونك عن الساعه اي والله مرتاه انت وقت وقوق عين على تبديل الاستهزاء او على تبديل التجال للوقعيه واقضاب العلم قال بعض الناس او بعض المسلمين يسالون نبي على الساعه فيه. على تبديل الاستهزاء كما جاء اعرابيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فقال له متى الساعه بقال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاد ان ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من المهم الى الاهم مش المهم بتاع عنده المهم ماذا عليك ان لا فقال له النبي صلى وسلم ماذا عدت لا فقال الأعراضي صلى الله يا رسول الله ما عبدت لها كبير صلاة ولا قوام خير أني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي أنت مع من أحببت أو المرء مع من أحبت يقول أن اسراء الحديث ما ترحنا بشيء بعد طرحنا بالإسلام بمثل هذا الحديث لأننا, لأننا وإن لم نأتي بكثير صلاة ولا قيام فإننا نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والباء بكر وعمر ونسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم ونحن ثاني في الله نسأل الله جل وعلا ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائل صحابة أجمعين ومع أنس ودوان الله عليهم أجمعين وإن لم نعمل بأعمالهم ثم قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيام مرتاة مرتاة يعني وقت قيامها في أنتم يتراها يعني إي فيما أنت من ذكرها قولان قال بعض أهل العلم كان المشركون يكثرون بأهل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بطبيعه الحال يكثر من سؤال عبده جل وعلا فيقول الا متى الساعه متى الساعه متى الساعه يجيب المذكرين فثقيل لا هو فقال له جل وعلا لماذا انت مكثر من السؤال فانك لست في شيء من علمها كيما انت من ذكرها لست في شيء من علمها بطا انها لا تعلم وقت وقوع الساعه ولا يعلمها الا الله والقول الثاني أننا نقف عند قوله في في ولم نبتدئ ولم تبدا القراءه ان تبدا بالقراءه بمعنى في فيما هذا السؤال الذي هنا هو انكارا عليهم يعني موجه لو انا وانت على الذين يسالون عن الساعه استنكارا استنكارا لوقوعها والتزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما وجه لو لماذا هذا السر فيما هذا السر ثم نبدا فيقول جل وعلا انت من ذكرها يعني ان النبي الله عليه وسلم بعد دعاه النبي الله عليه من شروط الساعه كما قال عليه وسلم بعثت انا والساعه انت من علاماتها واشراطها انت من يعني بعثتك ايها النبي صلى الله من اشراط الساعه البعثت أن انا ساعتك هاته شار النبي باسمعين صدادة الورصة انما الى ربك ملتأ يعني وقع المهة من الملتأ المهة انما انت منذر من يخشاها يعني انما انت انما بعثتك لتنذر الناس الساعة كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عجية أو بحاة يعني حين يعينون الساعة ويرونها عيانا أمام عينها ويعيشون أهوالها كل هذه كأنهم حياتهم الماضية في الدنيا وفي القبور كانها كانت بالإقدار عشية يوم أو بحى هذا اليوم أو بحى من يوم آخر عشية يوم أو هذا اليوم العشية ما بين الزهار والغروض يعني تعلينا بعض دور الحد المغرب إلى غروض الشم يوم من الفتر إلى ثلاثة بحى أو إلى شروق الشم وقت كثير جدا معقولة كل الستين أو السبعين ودي بس 300 سنة 1000 سنة كل هذه المدة الطويلة كأن يوم القيامة كأن هذه المدة كلها كأنها كانت عشية يوم وهذا أمر الواقع انت ذاكر من عمرة النفات قد ايه من ساعة ما بلغض او من خين ما ولث لحد درياتي لحد الوقت لا بسلمك فيه احنا درياتي مثلا واحد عنده 20 سنة او 25 او 30 او 40 يقول عمرة النفات كله عد عليك بمقدار البيت بمقدار ساعة ساعتين اكتر واحد منكم يستطر من عمره بمقدار عاشية يعني تلبه اربع ساعات او ضحاة كل العمر دوت يوم القيامة فعلا هلعد علينا ولكن من عمل طالحا فليحمد الله جل وعلا ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه اتأل الله جل وعلا العلي الكريم في هذه الليلة المكريمة المجاركة أن يتوب عليها اللهم اغفر لنا كل ذنب اللهم اذكرنا من كل عيب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها سرها وعلاميتها اللهم ازعل قلوبنا خالصة بوجهه اللهم طاهر قلوبنا من النفاق والرياء والحسب والجلم اللهم رفع بدك ورضبك عنا اللهم أجل شرعك أن يسود ولدينك أن يمتصر يعود اللهم اجعل كبيرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها خصة من حطر النار اللهم اقنى عجابك يوم تبعث عجابك اللهم اتقنا من حول نبينا شربة اللهم اضمر بعدها ابدا اللهم اعتق رقابها من النار اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعيض بذن النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اتقنا والله تتحق في مضرة ولا تتنة المذلة فقل الله أمه وسلم على نبينا محمد وعلى أوليه واضحه يا بني أبو معين لو فيها أي أسئلة سريعا انسى اللهم جاء بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته